طيب. فأقول إنه لابد لطالب العلم أن يكون على دراية بأساسيات اللغة العربية لأنه من خلال علمه بهذا يستطيع أن يفهم دلالة اللفظ أهو لفظ عام أم خاص أم مطلق أم مقيد أم مجمل أم مبين إلى آخر ذلك فيتعرض الأصوليون لشيء مما يتعلق بقواعد اللغة على سبيل المرور بها وعلى سبيل الإشارة لا على سبيل التوسط فقال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان كقولك محمد نبينا فهذا اسمان ابتدأ وخبر. أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل ثم أراد أن يدخل من هذا التقسيم الذي يتعلق بلغة العرب إلى ما هو مهم في أصول الفقه فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار أمر سيأتي تعريفه وكذا النهي والخبر هو الإخبار عن شيء يحتمل الصدق والكذب هذا يسمى خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب أما الأمر والنهي فلا يحتملان لا صدقا ولا كذبا لأن غاية الأمر لأن غاية الأمر والنهي أن يصلب منك فعل أو تنهى عن فعل فالأمر والنهي لا يحتمل الصدق والكذب شيئا بينما الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب هو يريد في اختصار أن يصل من هذا الباب إلى أن يصل أن من لغة العرب الأمر والنهي حتى يصل إلى قاعدة الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم والأصل أن الخبر لا ينسخ لان نسخ الخبر معنه كذب يصير الخبر كذبا فهو الان يقدم هذه المقدمات اللغوية لكي يصل من خلالها الى تأصيل القواعد الاصوليه هذا والكلام ينقسم الى امر وهو طلب ايجاد الفعل ونهي وهو طلب الكف عن فعل وخبر وهو محتمل الصدق والكذب واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز المؤلف رحمه الله لا يقصد التوسع في بيان اللغة لكن يبين من قواعد اللغة ما يحتاجه هو في تطبيقه لقواعد الأصول فذكر الحقيقة والمجاز وهاتان قاعدتان من قواعد الأصول أن اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، وكيف يتعامل مع اللفظين؟ فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موض موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. يعني حاصل هذا الكلام أن الكلام إما أن يكون حقيقة. وإما أن يكون مجازا فالحقيقة كقولك فلان رجل أو فلان امرأة هذه حقيقة والمجاز كقولك فلان أسد فأنت لا تقصد أنه حيوان وإنما تقصد المجاز أي هو كالأسد في قوته وشجاعته إذن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظة الرجل في الإنسان والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة كالأسد فهو لم يوضع اصلا للرجل لكن هنا قرين قائم فلان أسد أي في ماذا في قوته وشجاعته ماذا يريد المؤلف بهذا يريد أن يصل إلى القاعدة الأصولية وهي إذا أتى اللفظ واحتمل الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز وهذا مثلا نجده في كثير من النصوص يأتي أهل البدع فيصرفون اللفظ عن حقيقته، كقوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله ما غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فقالوا يد الله أي فضل الله عطاء الله نعم الله اللفظ عن حقيقته بغير حجة وبرهان فعندئذ نقول الحقيقة مقدمة على المجاز إن افترضنا أنه يوجد هنا مجاز إذا، فإذا جاء النص من كتاب ربنا أو من سنة نبينا واحتمل الحقيقة والمجاز وأمكن أن يحمل على الحقيقة وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز. المجاز. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول كنا يدا أسرع كنا لحوقا بي يقول لزوجاته أطول كنا يدا أسرع كنا أسرع كنا لحوقا بي فماتت زينب قالت أمنا عائشة فكنا نضرع أيدينا بالقصبة يعني كنا بنجيب خشبة ونقيس من أقصرنا من أطولنا يدا حتى نشوف من اللي تموت الأول فماتت زينب فعلمنا أنما ما قصد أنه قصد طول اليد بالصدقة لأنها كانت أقصرنا يدا اذا هذا يبين أنهن رضي الله عنهن حملنا لفظه على ماذا على الحقيقة وهي طول اليد لأن هذا هو المتبادر من اللفظ فلما استحال أن يحمل على الحقيقة لأن القصيرة اليد هي التي ماتت فهمنا أنه إنما أراد طول اليد بماذا؟ بالصدق إذا فالأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته إلا إن تعذر ذلك فيحمل وعليكم السلام فيحمل على ماذا؟ على المجال إذا لم يمكن أن يحمل على الحقيقة وهنا مسألة تكلم فيها العلماء هل في القرآن مجاز أم لا وقد رجح الشنقيطي في أضواء البيان وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن وإنما السياق يفسر المرام وهذا باب وسع يرجع إليه هناك عند الإمام الشنقيطي رحمه الله قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه على موضوعه الذي وضع له في لغة العرب وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وهذا تقسيم آخر وقاعدة أخرى من قواعد الأصول أن الحقيقة إما أن تكون لها حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية فمثلا كلمة وعليكم السلام كلمة الصلاة الصلاة لغة أي الدعاء ولكن الصلاة شرعا أفعال وأقوال إلى آخره الصلاة التي نصليها فإذا جاء في الشرع لا صلاة بغير طهور إذن ما معنى النفي هنا لا دعاء أم يشمل على الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية ما هي الصلاة التي تحتاج إلى وضوء عليكم السلام ورحمة الله فإذا جاء اللفظ فأول ما نحمله نحمله على المعنى الشرعي لأنه إنما جاءنا بلسان الشرع فوجب أن نفهمه بما وضع الشرع له حقيقته الشرعية فإذا ما أمكن حملناه على المعنى العرفي إذا ما أمكن حملناه على المعنى اللغوي مثاله رجل أعطاك مالا وقال لك اشتري لي سمكا فذهبت او قال لك اشتري لي لحما فذهبت واشتريت له سمكا فانك تضمن وتلزم بان تدفع الغرامة لانك اضررت به فان قلت انا عندي دليل في القرآن ان الله سمى السمك لحما وتأكلون منه لحما طرية قلنا لك لا أعطأ لأن المعنى العرفي في التخاطب بين الناس مقدم على المعنى اللغوي إذن هو الأنقل لك اشتري لي, سأ... اشتري لي لحما ولم يقل اشتري لي سمكا إذن الألفاظ ترتيبها أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي فإذا ما أمكن شمل على المعنى العرفي وهو ما تعارف عليه الناس في اللفظ فإن لم يمكن فيحمل على المعنى اللغوي ولا يجوز أن يسرف اللفظ عن المعنى الشرعي إلى العرفي أو إلى اللغوي إلا بحجة وبرهان واضح الكلام فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والكلب الأسود والحمار، فتنازع أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم المراد بقطع الصلاة البطلان، وقال بعضهم القطع المراد انتقاص الأجر. نقول المعنى الشرعي من القطع هو البطلان. فعند لا يجوز أن تحمل اللفظ على غير المعنى الشرعي. إذن ترتيب الألفاظ أنه يقدم المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. واضح؟ واضح؟ قالت الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى يريد جدارا يريد ان ينقض على كل هذا التقسيم للمجال لا نحتاجه كثيرا في اصول الفقه لاننا نقول الكلام يدل على مراده بسياقه سميته حقيقة او مجازا لا يضرنا ولكن سياق الكلام يضل عليه فكونه اعتبر أن قوله تعالى واسال القرية أنه من المجاز نقول ما المراد عندما ذهب إخوة يوسف إلى مصر ووصلوا إلى مصر وأخذ منهم يوسف عليه الصلاة والسلام أخاهم ورجعوا إلى أبيهم وقد ضيعوا اخاهم فأرادوا أن يأتوا ببرهان على صدقهم بأن الأحداث وقعت كما حصل لأنهم كذبوا من قبل في قصة يوسف فما استطاعوا أو ما وجدوا ملجا أن أباهم يصدقهم إلا أن يستشهدوا بشهود لأنهم كذبوا من قبل وما كان عندهم شهود فقالوا لأبيهم سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام واسال القرية التي كنا فيها والعيره التي أقبلنا فيها وإننا صادقون ماذا يقصدون بقولهم واسال القرية اسال جدرانها ومبانيها أم أن سياق الكلام دل على أن المراد واسأل القرية أي, أي اسال أهلها فلما كان السامع على علم بمراد المتكلم إذا قال له المتكلم اسأل القرية فاستغنى بفهم المتكلم عن وجود المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف كيف يعني؟ يعني أصل الكلام واسأل أهل القرية لو جينا نعرض ماذا نقول؟ واسأل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت وأهل مفعول به وهو مضاف والقرية مضاف إليه ماذا فعل هؤلاء ماذا جاء في سياق القرآن لما كان السامع يعلم أن مرادك اسال القرية أي اسال أهله لما كانت السامع يعلم أن مراد إسأل القرية أي إسأل أهلها نزع المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف اختصارا وتجوزا في الكلام هذا ليس من المجاز لا في قليل ولا في كثير وعليكم السلام غاية هذا أنه أقام المضاف إليه عوضا عن ال عن المضاف لدلالة شياق الكلام كذلك قولهم والعيرة التي أقبلنا فيها العير ال... الإبل أي الأهل اسأل اسأل أهل العير اسال الأهل القافلة إذا هذا ليس من المجاز في قليل ولا في كثير كذلك قوله جدارا يريد أن ينقض فقالوا فنسب الإذ فنسب الإرادة للجدار قالوا هذا مجال ايش وجه المجال قالوا جدارا يريد قالوا والجدار ليس له اراده جدارا يريد ان ينقض قالوا فنسب الاراده للجدار على سبيل المجال نقول لا ان المخلوقات جعل الله عز وجل فيها ادراكا علمناه او جهلنا قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحتضن النخل التي كانت حنت لما تركها وحن لما ترك القيام عليها في الخطبة وقام على المنبر فاحتضنها فسكن هذا الجرع وكان كرامة من الله عز وجل نبيه إذن فقد يكون هناك للجدار إرادة حقيقية أو أن العرب ينسبون الإرادة إلى من وقع الفعل منه اختيارا أو اضطرارا فلما وقع الجدار نسبوا الوقوع والإرادة إلى الجدار لأن الفعل وقع منه على كل حال مسألة المجاز عند التحقيق لا مجاز في القرآن وإنما سياق الكلام يدل على المراد فلما العربي الفصيح قل جرى النهر لا يقصد العربي إطلاقا أن حجارة النهر وسخوره مشت وإنما قصد جرى النهر أي جرى الماء في النهر ولما يقول العربي الفصيح سال الميذاب لا يقصد أنهم صهر وذاب من حرارة النار وسال إنما يقصد سال المزاب بالماء قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب إذا الأمر تعريفه عند الأصوليين استدعاء الفعل أي طلب إيقاع الفعل بالقول أن أقول لك افعل كذا اذا لو طلب الفعل دون أن يأمر به بالقول لا يسمى أمرا مثاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواف هل صار السواك واجبا؟ الجواب لا لانه بين انه لو امرهم لصار واجبا فلو صار واجبا لشق عليهم اذا لما تسوك طلب منا السواك ام لم يطلبه طلب طلب طلب منا ان نتسوك بفعله ام بقوله بفعله لكنه ما امر ما أمر بقوله لأنه لو أمر بقوله صار صار السواك واجبا إذن قد يطلب منك الفعل دون أمر ترغب إليه ولكن متى جاء منك طلب الفعل بصيغة افعل صار الفعل واجبا أما إذا استحب لك أن تفعل دون أن يأمرك فلم يصب عندئذ واجبا لأنه لم يأمرك بصيغة افعل قال والأمر استبعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ممن هو فوقه على سبيل الوجوب ولذلك الله سبحانه وتعالى بين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إذن فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف كما سنبين قال وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة إذن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف وما لم تأتي قرينه تصرفه من الوجوب إلى غيره مثاله في صحيح البخاري قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذا أمر قال لمن شاف قال الصحابي خشية أن يتخذها الناس سنة، أي قال لمن شاء، لكي لا يصير أمره بالركعتين قبل المغرب يصير واجبا، ولذلك قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، كي لا يتخذها الناس سنة، أي لا يعتقد المسلمون أن ركعتي المغرب قبل المغرب. بعد الأذان أنها واجبة إذا قوله لمن شاء قرينا صرفت الأمر من الوجوب إلى, إلى الاستحباب ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مغيث وكان هذا مغيث عبد وكان له أمة فأعتقت وكان اسمها بريرة فلما أعتقت بريرة جاز لها أن تبقى مع العبد أو تنفصل فاختارت بريرة أن تنفصل فذهب مغيث يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط لها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها زوجك وكذا وكذا قالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع قال بل أشفع قالت لا حاجة لي به قال فرأيته يمشي في السوق ودموعه على خدي اذا لاحظ الآن ماذا فهمت فرقت بين كونه يأمرها وبين كونه يشفع فقالت أتأمرني أم تشفع فقال بل أشفع إذن معنى ذلك أنه لو أمرها لصار أمره واجبا فالنبي بين لها أنني ما أمرك بأن تبقي مع مغيث لكني أتوسط وأشفع أنك ترجعي إليه قالت لا حاجة لي به إذن ففرقت بين الأمر وبين الشفاعة فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ما لم يصرفه صار. قال وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرب عن القرين تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب كما قلنا لمن شاء قال او الاباحه او الاباحه تقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح ولا يقتضي التكرار على الصحيح يعني ايش يقصد عليكم السلام؟ اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن توقعه ولو مرة واحدة ولا يجب التكرار وانظر إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا هذا أمر فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام يعني هل يفرض علينا الحج في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتوا ضروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على الانبياء او كما قال صلى الله عليه وسلم اخرجاه الصحيحان اذا قوله لو قلت نعم لوجبت اذا معنى ذلك انه قال لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحج إن الله فرض عليكم الحج فحج إذا معنى ذلك أن الحج يقع مرة واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حج أن دلالة أمره على الحج تدل على مرة على مرة واحده ولا يدل على التكرار لذلك لما سأله قال لو قلت نعم لوجبت إذن معنى ذلك أن الأمر لا يدل على التكرار ولكم السلام إلا إذا دل دليل على أنه قصد التكرار فإذا لم يدل دليل على أنه قصد التكرار إذن فالأصل في الأمر أن يحمل على إطلاقه وأنه يجزء عنك أن تأتي به ولو مرة واحده قال ولا يقتضي, ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ثم قال ولا يقتضي الفور يعني إذا أمر الشرع بالأمر وصار واجبا يأتي السؤال نعم المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف ولذلك نحن أتينا بالدليل الذي يرفع الخلاف إذا جاء الشيء عن الله ورسوله قضي الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما بينت لك من قبل حديث الصحيشين إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قال أفي كل عام يا رسول الله إذا دل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن أمره يكفي أن يوقع أن يقع على مرة واشدة واضح؟ أما اختلف الأصوليون نعم اختلف لكن هذا هو الذي دل عليه الدليل قال ولا يقتضي الفور بمعنى إذا جاء الأمر هل بمجرد أن جاء الأمر يجب أن تقوم بما أمرت به على الفور أو أن تقوم به على التراخي مثاله الله فرض الحج فقال جل وعلا ولله على الناس شج البيت إذا الحج فرض من قال من العلماء أن الأمر يدل على الفور أي أنه بمجرد ما جاء يجب أن تقوم بما أمرت به يقول فمن ملك استطاعة الحج فلم يحج فهو آثم فإن أخر الحج فهو آثم وإن حج لماذا قالوا لأن الأمر يدل على الإيه؟ على الفور. فلماذا أنت أخرت الأمر وأنت قادر فعليك الإثم وإن حججت إذن هذا على قول من قال من علماء الأصول أن الأمر يقتضي الايه الفور ومن قال أن الأمر ليس على الفور ماذا يقول يقول لو عشت مئة سنة وأنت قادر على أن تحج ولكنك لك حججت قبل أن تموت صح حجك ولا إثم عليك لأن الأمر لا يقتضي الفوريه إذن الآن فهمنا ما الذي يترتب على الخلاف قلنا أن الأمر للفور يترتب عليه أن من أخر الأمر وهو قادر عليه أنه يصح منه العبادة وعليه الإثم بسبب التأخير وإن قلنا أن الأمر لا يقتضي الفورية قلنا أنه يصح منه العبادة ولا إثم عليه المؤلف هنا يقول ولا يقتضي الفور وهذا الذي قاله المؤلف ليس بصحيح بل هو خلاف الأدلة من الكتاب والسنه مين مين أيوة مين اللي عاوزني يعني؟ لا لا اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا قد عفوت عنكم قال عفوت عنكم قال ولا يقتضي الفور هذا خطأ ليس بالصحيح والحجة أن الأمر يقتضي الفور بخلاف ما اختار المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى العمرة وصده المشركون فأمر أصحابه أن يتحللوا لما صده المشركون عن دخول مكة فأمرهم بالتحلل فضاقت صدورهم رضي الله عنه ف. لم يتحلل رجاء أن ينزل من الله تغيير للأمر فدخل رسول الله, صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته فقالت ما أغضبك يا رسول الله أدخل الله النار من اغضبك فقال أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون فيه إذن انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فلو كان أمره لا يقتضي الفورية ما كان لغضب عليهم ثم ان النبي ما أنكر على أم المؤمنين ما أنكر على أم المؤمنين قولها قوم السلام الله النار من اغضبك ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا إذا الصحيح عند أكثر الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية وأنه إذا أخر الأمر صح منه إيقاع الفعل ولكن عليه اسم ماذا؟ عليه اسم التأخير قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به والأمر بإيجاد الفعل أمر به نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وалиه وصحبه وسلم بكرة أجازة يا أولاد بكرة أجازة